فاكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتق عند الله وأقرم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ